أنه صرفهما عن نبيه يوسف فروى ابن أبي حاتم وابو الشيخ عن عبد الرحمن بن زيد بن جابر رضي الله عنه في قوله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء قال الزنا والثناء القبيح انتهى وقال بعض العلماء السوء مقدمات الفاحشة كالقبلة والفاحشة الزنا وقيل السوء جناية اليد والفاحشة الزنا وأظهر الأقوال في تقدير متعلق الكاف في قوله كذلك لنصرف أي فعلنا له ذلك من إراءة البرهان كذلك لنصرف واللام لا كي وقوله المخلصين قرأه نافع وعاصم وحمزة والكسائي بفتح اللام بصيغة اسم المفعول وقرأه ابن عامر وابن كثير وابو عمر بكسر اللام بصيغة اسم الفاعل والعلم عند الله تعالى انتهى وقوله تعالى وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدق وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدك كن إن كيد كن عظيم يفهم من هذه الآية لزوم الحكم بالقرينة الواضحة الدالة على صدق أحد الخصمين وكذب الآخر لأن ذكر الله لهذه القصة في معرض تسليم الاستدلال بتلك القرينة على براءة يوسف يدل على أن الحكم بمثل ذلك حق وصواب لأن كون القميص مشقوقا من جهة دبره دليل واضح على أنه هارب عنها وهي تنوشه من خلبه ولكنه تعالى بين في موضع آخر أن محل العمل بالقرينة ما لم تعارضها قرينة أقوى منها فإن عارضتها قرينة أقوى منها أبطلتها وذلك في قوله تعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم امرا فصبر جميل لأن أولاد يعقوب لما جعلوا يوسف في غيابة الجب جعلوا على قميصه دم سخلة ليكون وجود الدم على قميصه قرينة على صدقهم في دعواهم أنه أكله الذئب ولا شك أن الدم قرينة على افتراس الذئب له ولكن يعقوب أبطل قرينتهم هذه بقرينة أقوى منها وهي عدم شق القميص فقال سبحان الله متى كان الذئب حليما كيسا يقتل يوسف؟ ولا يشق قميصه ولذا صرح بتكذيبه لهم في قوله بل سولت لكم أنفسكم أمراء فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وهذه الآيات المذكورة أصل في الحكم بالقرائن، ومن أمثلة الحكم بالقرينة الرجل يتزوج المرأة من غير أن يراها سابقا فتزفها إليه ولائد لا يثبت بشهادتهم أن هذه هي فلانة التي وقع عليها العقد فيجوز له جماعها من غير احتياج إلى بينة تشهد على عينها أنها هي التي وقع العقد عليها اعتمادا على قرينة النكاح وكالرجل ينزل ضيفا عند قوم فتأتيه الوليدة أو الغلام بالطعام فيجوز له الأكل من غير احتياج إلى ما يثبت إذن مالك الطعام له في الأكل اعتمادا على القرينة وكقول مالك ومن وافقه إن من شم في فيه ريح الخمر يحد حد الشارب اعتمادا على القرينة لأن وجود ريحها في فيه قرينة على أنه شربها ونحو ذلك وقد قدمنا في سورة المائدة صحة الاحتجاج بمثل هذه القرائن وأوضحنا بالأدلة القرآنية أن التحقيق أن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا شرع لنا إلا بدليل على النسخ غاية الإيضاح والعلم عند الله تعالى وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب استدل الفقهاء بهذه الآية في إعمال الأمارات في مسائل من الفقه كالقسامة وغيرها وأجمعوا على أن يعقوب عليه السلام استدل على كذبهم بصحة القميص وهكذا يجب على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضت فما ترجح منها قضاء بجانب الترجيح وهي قوة التهمة ولا خلاف في الحكم بها قاله ابن العربي انتهى كلام القرطبي واختلف العلماء في الشاهد في قوله وشاهد شاهد من أهلها فقال بعض العلماء هو صبي في المهد ومن من قال ذلك ابن عباس والضحاك وسعيد بن جبير وعن ابن عباس أيضا أنه رجل ذو لحية ونحوه عن الحسن وعن زيد بن أسلم أنه ابن عم لها كان حكيما ونحوه عن قتادة وإكرمة وعن مجاهد أنه ليس بانسي ولا جان هو خلق من خلق الله قال مقيده عفى الله عنه قول مجاهد هذا يرده قوله تعالى من أهلها لأنه صريح في أنه إنسي من أهل المرأة وأظهر الأقوال أنه صبي لما رواه أحمد وابن جرير والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكلم أربعة وهم صغار ابن ماشطة فرعون وشاهد يوسف وصاحب جريج وعيسى بن مريم انتهى قوله تعالى إن كيد كن عظيم هذه الآية الكريمة إذا ضمت لها آية أخرى حصل بذلك بيان أن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان والآية المذكورة هي قوله إن كيد الشيطان كان ضعيفا لأن قوله في النساء إن كيد عظيم وقوله في الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا يدل على أن كيدهن أعظم من كيده قال القرطبي قال مقاتل أيحي بن أبي كثير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان لأن الله تعالى يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا وقال إن كيد كن عظيم انتهى وقال الأديب الحسن الشنقيطي ما استعظم الإله كيدهن إلا لأنهن هنهن أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر ولنا لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته